بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوام ما ضل صاحبكم وما غوام وما ينطق عن الهوام إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة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 سدرة المتهام عندها جنة المقام إِذْ يُعْشَى مَا يُعْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَرَّا لَقَدَ رَأَيْنَا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَّرَ أَفَرَأِيْتُمُ الْلَّهَّ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى en ik wil u vragen om een beetje te zeggen. Ik wil u vragen يَوْمَ لَا إِلَّا الظَّنُّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَ مِرْدَبِهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَانَ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 ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اكتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما الذين أحسنوا بالحسنة، الذين يذتني بون الإثم والفواحش، إلا اللهم، إن ربك واسع الموفر.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 سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزوجين الذكر وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشعرى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمًا نوح من قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُكْتَفِي فغساها ما مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلام ك تتمارا هذا نذير من النجور الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاسفة أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ